مع ا ل س ب ح و الله ن ح س ب ح ب الله ط سبحت الله سبحت الله س ب م ت و ا ص ل معكم م س ت م ع ي ن ا ل ك ر ا م من إ ذ الله ع ا ج ز سبحت الله س م ح ت ا ل ك م رفقة ط ي ب ة ح ت الله ا ب ح ت ا ل ك م في ه ذ ه ا ل ص ب ح ت ا ل م ب ا ر ك ة ي ح ض ر م ع ن الله في س د ي و مجموعة من الله س ب م ت ا ل د ر س ة القرآنية ورش ب و ل ا ل ل م س ي ل ر ح ب و الله سبحت الله سبحت ا ل ل ا سبحت الله

جوبر ب اهلا ل ق ا س م ماذا لك؟ أ و سهلا بكم انا شايف عمرك بالقسم ا خمس سنوات ما شاء الله بالقسم ا و كتابت ت هذه ت ت ق ر أ معهم معليش عندك آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم تفضل أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إن ن أ ز ل قصه ليلة ا ل ح تنزل ا ئ ك ة تغرر فيها بن إ يوسف مطع ج ر صدق ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م و ك ك ذ ل كحافظ س و ر ة ا ل ق ا ر ع أحاديث ن ب و ي ة تقدر تقرأنا أحاديث تفضل

عن أ ب ي ه ر ي ر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن م ا الاعمال بالنيات و إ ن م ا لكل أ م ر ئ ما ن ه فمن كانت هجرته

إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكح فهجرته إ ل ى ما ه ج ر إ ل ي ه رواه البخاري ومسلم شكرا جزيلا لك ب ا ل ق ا س الجوبرى الحضر معنا أ ت ف ض ل ب إ ه د ا ئ ك عندك إ ه د ا ء

صحيحة ل م ا ت قدم لمتت سيات القسم لوالديك ل ع ا ئ ل ت ك الكلى م س م و ي ك شكرا لك بانه ع عبدنا ج ع ل ك ب القسم شكرا م ع ن ا ك ذ ل ك برمز ا عفو ر لك س ل م م حمد ا ل فات ح س ل م م حمد ا ل فات ح و شاكك محمد بس اقف حمد لله حفظ امرك ستسنوات ست ما شاء الله شايل تافظ <تصفيق> شايل تافظ

الغشية. الغشية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث ل غ ا ش ي ة وجوه يومئذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تسلى ناع ح ا م ي ة تسقى من عين ن ا ن ي ة

ليس لهم طعام إ ل ا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع و ج و ه يومئذ ن ا ع م ة في سعيها ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة لا تسمع فيها ل ا غ ي ة فيها عين ج ا ر ي ة فيها ص ر و ر م ر ف و ع ة و أ ك و ا ب م و ض و ع ة

و ن م ا ق م ص ف و ف ة و ع ه النابلسي ي ل ل ف ل ل ا ل و م الاسلاميه ل كيف مذكر ا س م فيعذبه الله ا ل ع ذ ا الكبير ب إ ن إلينا

و ي ه م ثم ان علينا حسابهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا جزيلا لك محمد على هذه ا ل ا ي ا ت ا ل ك ر ي م ة لم تقدمت حياتك عندك الحديث دخل... تفضل عن... عن عمر بن أ ب ي سلمه رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول

يا غلام سم ي الله وكل بيمينك وكل مما يلي رواه البخاري ومسلم صدق الرسول الله ل م تقدم تحيتك أبي وأمي وأخواني وأخواتي وكل أفراد شكرا جزيلا لك محمد. معنا كذلك برعو من الأخضر نبعد معاه. برعو ركب جزيلا متاغين خير خير وكل محمد معنا من معاذ معاذ معاذ عائلتك شكرا تعرفوا معاذ حال نرجع لك لك كذلك لك رك تحفظ وش ش

الفجر. الفجر. اعوذ ل ف ج ر أ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع و ا ل و ت ا ل ل ي ل إ ذ ا يسر

هل في ذلك قسم لذي ي حجر أ ل م تر كيف ف ع ل ربك بعاد إ ر م ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا ا ل س ق ب ا ل و ا د وفرعون ذي ل و ت ا

فيقول ربي اهانن أهانا كلا بل لا تكرمون التيم ولا تعضون على طعام المسكين وتاكلون التراب اكلا لما و تحبون المال حبا سما كلا

إ ذ ا دكت ذ دكا دكا وجاء ربك والملا صفا صفا وزيء يومئذ بزمن يومئذ يتذكر إ ن س ا ن و أ ن ا الذكر ى

يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا ي ع ذ و عذابه أ ح د ولا يوثق وثاقه أ ح د يا أ ي ه و النفس ا ل م ط م ئ ن ة

ارجعي الى ربك راضي تم ر ل غ ي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا جزيلا لك يا معاذ على الحضر و معنا عندك حديث نبوي شريف نعم تفضل عن امير المؤمنين

الى الله ورسوله فازرته الى الله ورسوله ومن كانت ازرته الى دنيا ي ط ي ب ه ا او ا م ر أ ة ينكحها ازرته الى ما هاجر إ ل ي ه رواه البخاري ومسلم صدق رسول الله شكرا لزينك يا م ع ا د لم تقدم تحيتك أ م ي و ازيد أ خ و ا ت وزيد, وزيد لم تقدم

عمي وعماتي ومالي ها هذا فقط نعم معندكش خوتك عندك عندي. وش اسمهم ب ا ل أ خ ب ا ر ماتت ب ا ل أ خ ب ا ر مرته

ما شاء الله شكرا جزيلا كان معاذ الحضور معنا من بعدها نعود لكم إ ن شاء الله نذكر فقط ب أ ن ه بالقاسم معاذ محمد م ا ز ا ل و ا ما دخلوش ل ل م د ر س ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة ي ق ر ا و ا في تحضيري و ما شاء الله حافظين آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم و حديث نبويه شريفه

لقد نشرت بسرعه ونشرت بسرعه ونشرت بسرعه ونشرت بسرعه ونشرت بسرعه

و ا ل ل ق م و م ا ي س ط ر و ن ه ا ل ن ا ب ل ب ي ل ل ع ن و وإنك ل ع ل ى خ ل ق ع ظ ي م

وان لك لاجر غير ممنون فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون

ولا تطع كل حلاف مهين اما زم ا ش ا ئ م بنميم مناع للخير معتد نثيم ع ت ل م بعد ذلك زنين ت ل م بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين, أن كان ذا مال وبنين

حسبك ب س م ا شكرا جزيلا لك على هذه الايه ا ل ك ر ي م ة عندك حديث متفضلي عن أ م ي ر المؤمنين أ ب ي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب ي ن م ا إنما ن ل

إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ب ان تجد ان ت ان تجد ان ت ج ان تجد ان ت ان تجد ان تجد ان تجد ان ج د ان ت ه د ان تجد ان تجد ان تجد ان ج د ان ت ه د ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ج ن تجد ان تجد ا ج د ن تجد ان تجد ان ت ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ج ر ت ه إلى م ا ه ج د ان ت ج ر ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ا ج د ان تجد ان ت ا ل ان تجد ان ان ان ان د ان ان ان ان تجد ان ان ان ا م ان ان ان تجد ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ج د ان ان ان ان ان ج د ان ان ان ان ا

و إ ل ى مدير ا ل م د ر س ة والى ر ش معلمتي نعم فقط وفقعت كل أ ه ل ك و أ ق ر ب ك شكرا جزيلا لك بس مع الحضور معنا معنا كذلك ب ر و ع من ا تعرف عليك راني مبرح ا ب راني ح ر ن و ش ر ك ا ن ي ن راني مش راكي لا, لا باس معنى اسمك اه مش معنى اسمك راني مش يعني

عندك ايات ق ر آ ن ك ر ي م اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما ا ل ح ا ق ة وما أ د ر ا ما ا ل ح ا ق ة كذب الثمود وعاد ب ا ل ق ا ر ع ة

انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه حسبك عندك يا رنيم عندك حديث نباوي عندك؟ شريف تحية؟

وأمي وأمي و أ م ي و أ ب ي وجميع اخوتي وجميع المستمعين ش ا ا ه د ي ن ل م وكل أ ه ل ك و أ ق ر ب ك رنين بالرح شكرا جزيلا لك على الحضور معنا معنا كذلك, كذلك برومان تعرفوا ليك لك حالي خ د ي ج ة خديجه وش راكي

اهلا سهلا بكم ع ن ا يا خ د ي ج ة خديجه ة شخص خلين اليوم ا صوت ا ل ج م ع ة ا ل ج م ع ة تفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ق ل ي ن الموت الذي تفرون منه فانه

هل يمكنك ح د ث ح د ي ث ن ب و ي ش ر ي ف او د إ ه د ا ء ت ف ض ل و ا ه د ي ي ت ح ا ت ي إ ل ى أ م ي و أ ب ي و إ ل ى جدتي و عماتي و خالاتي و الى أ س ت ا ذ ي و مدير م ؤ س س ة ا ل م د ر س ة ا ل ق ر آ ن ي ة و ر ش و ك ل أ ه ل ك و ق ا ر ب ك س كانت ت ت خ د ي ج ة عن ل الحضور ى م ع ا ش ح د م ي ق ت ن ا و ت د م ي د خ ل الأمة والوطن م عن ا كذلك حديثنا و ت ر ت خ د ي ج ة م ش ا ر ث عن حديثنا

الحديث ا ل أ و ل عن أ م ي ر المؤمنين أ ب ي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا رضي الله عنه قال انما الاعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بنيه ا ل و إ ن م ا لكل م ر ي ء مانوف فمن كانت ه ج ت ه إ ل ى الله ورسول ه فهجاته إ ل ى الله ورسول ه ومن كانت ه ج ت ه لدنيا يصيبها أ و امراه ينكحها فهجرته إ ل ى ما هجر إ ل ي ه رواه البخاري ومسلم صدق رسول الله شكرا جزيلا ك خ د ي ج ة عند ك إ ه د ا ء

نعم أ و د ي تحياتي إ ل ى ا ل أ س ا ت ذ ه الكرام في م د ر س ة ورش و المدير و أ م ي و أ ب ي و أ ه ل بن طرشه و ب خ ا ل ة شكرا جاهزين لك خ د ي ج ة الحضور معنا معنا كذلك برامج تعرفوا لي وردي مهدي مهدي وشراك ك ب بخير أ ه ل ا وسهلا بكم معنا م ه د ي ش حلف عمرك ثمان سنوات ثمان ن س وش ا ت و حتقررنا اليوم صرت ا ا ل ل ط طلاق

أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن و أ ح ش و ا ل ع د ة

واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة تلك حدود الله ومن يسعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أ م ر ا حسبك مهدي. عندك حديث نبوي عندك نهدي

تفضل الحديث

الحديث الثاني عن عمر, رضي الله عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشهر لا يرى عليه أ ث ر ا ل ص ف ر ولا يعرفه منا أ ح د حتى جلس إ ل ى النبي ل الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على ركبتيه ركبتيه

و أ س ن د لك ركبتيه إ ل ى ركبته و و ض ع كفيه على فخذيه و قال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إله رسول محمد أن أن وأن تشهد ت و قال ي م ص ل الايمان ة وتوتي ا ز ك ة وتصوم وتحج رمضان ا ل ب ت استطعت إن إليه إ فعجبنا له يسأله ويصدقه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال قال ا سبيله يسأله يسأله له له ل ويصدقه ويصدقه ي صدقت ق ان ل الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن الآخر ا ل ب قال د ر خيره وشره ق صدقت قال ف أ خ ب ر ن ي عن الساعه إ ح ن الإحسان أن قال ت ب د ا ل ل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن فإنه تراه تراه لم قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل قال ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا قال أ ن ت لدى ا ل ا م ا ت

أ ن تهد ا ل أ م ه ربتها و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة ا ل ع ر ا ت رعاء رعا الشاي ر ع ا ة رعاء الشاي ئ يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث, فلبث مليا ثم قال يا, يا عمر أ ت د ر ي من السائل قلت الله ورسوله أ ع ل م قال ف إ ن ه جبريل أ ت ا ك م يعلمكم دينا رواه, البخار رواه مسلم شكرا جزيلا لك مهدي على هذا الحديث الشريف عن التحيه

اهدي تفضل. ودي تحياتي إ ل ى أ م ي و أ ب ي و أ خ ت ي و أ خ و ي يل و, و أ س ت ا ذ ت ي أ م ل شحامي و و وجميع أ ه ل ي و أ ق اقاربك ر كل أهلك أ و شكرا جزيلا لكم ه د ي على الحضور معنا معنا كذلك براون ع م ر ز دريس وشراك أهلا بك م ع ا تفضل شريف بحديث نباوي

ع ن ع م ر رضي ا ل ل ه ع ن ه أيضا ق ا ل ب ي ن م ا ن ح ن ج ل و س ع ن د رسول الله صلى الله ع ل ي ه ونحن نتحدث عن الله ونحن نتحدث ن الله ونحن نتحدث ي ا ب شديد س و ا د ا ل ش ع ر لا يرى ع ل ي ه أثر الصفر ولا يعرفه م ن نحن ح ن نحن ن ح ل ن ح ل نحن نحن ن ل ن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ع نحن نحن نحن نحن نحن ن ح م نحن نحن نحن نحن ن ن

إسلام. قال ا ل إ س ل ا م هو أ ن تشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله وان تقيم ا ل ص ل ا ة و ت و ت ي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت إ ن استطعت إ ل ي ه سبيلا قال صدق ف ع ج ب ن ا له ي س أ ل ه ويصدقه قال فاخبرني عن ا ل إ ي م ا ن قال ا ل إ ي م ا ن هو أ ن تؤمن بالله أخبرني عن الإيمان

قال ا ل إ ي م ا ن هو أ ن ت ؤ م ن ب ا ل ل ه وملائكه ت وكتبها و م ص ل ه و ا ل آ خ ر خيري قدر يوشر قال صدق قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م قال ا ل إ س ل ا م و ا ن ت ع ب د ا ل إ ح س ا ن قال, قال ك أ ن ك ت ر ى ك ا ن ك ت a r

فان لم تكن ترى فهو يرى ح س ر ا ج ز ي لك ا ل دريس عندك إ ه د ا ء نعم إ ل ى ك ا ف ة أ ع ض ا ء ا ل م د ر س ة ا ل ق ر آ ن ي ة ورش و خ ا ص ة المدير و ا ل أ س ت ا ذ طيب وكل أ ه ل ك قال بك شكرا جزيلا لك على ل ا حضر معنا معنا ك ذ ل ك ب ر ع م ما تعرف عليك لينا بالهوشيت م ا ل ي ن ا تعرف عليك ت ع ن د إهداء؟ عندك ما نشاط؟

اغنيه انشوده تفضي تفضي ا ن ا عاد أ ب ي للدار من عمل النهار أ م س ك ت ه من يده قبلته من خده وقلت أ ب ت ه كان لك ا ل إ ل ه أ ع ط ا ن ي المعلم ج ا ئ ز ة هل تعلم

وقال ما اعطاك اسعد بي اباك فقلت خذ الكتاب فطار بي اعجاب ودمعت عين ابي بشده السرور بِي جزينا مستمعين نأتي شكرا لنا الحضور معنا الكرام هنا واختم صفحتنا في هذا العدد حديقة الأطفال إذن لك إلى لطي في حديقة

نشكر كل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا كل اطفال ل أ مدرسه ق ر ا ن ي ة ورش بولايه ت م س ي ل ة كان م ع ك م أ س ا م ة مروه دنيا رمامكي ي ش ر ق الهدى حديقه ا ل أ ط ف ا ل إ ع د ا د و ا ش ر ف تطهير فرحت الى اللقاء, إلا اللقاء. حديقة الأطفال